سبحانه وتعالى عما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس بما كسبت أيد الناس ليذق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 من قبل, من, من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله كفر رفع عليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمدون ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين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 ظلموا معذرتهم لا يفعل الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبون ولقد طربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال. ولَئِنْ جَئْتَهُمْ بِآيَاتِ الَّلَّا يَقُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَطِّلُونَ كذلك يطبع الله على القلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله. Al-Fatihah